دين انقي مله ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحييائي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل اغير الله ابغى ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ ربك سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم، وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم وكم فيما تاكم ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب هُوَ لَا غَفُورٌ وَرَحِيم قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلَاوَةُ مِنْ مَوْقِعِ tvquran.com